الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما كل إصلاح لهم خير الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما كل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسدا من المصلح ولو شاء الله لا امنتكم ولو شاء خلصهم لا امنتكم ان الله الله عزيز حكيم